اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنة وقت فأثره إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الهور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار هذا مجلس جديد من مجالسنا في تدارس كلام الله سبحانه وتعالى من خلال القراءة في كتاب المهذب المنير لزاد المسير من علم التفسير ونواصل ان شاء الله تبارك وتعالى مع الايات اليوم ان شاء الله يتقدم أخونا الفاضل الشيخ ابو عبيدة الشيخ ابو عبيدة في قراءة آيات للمقرر اليوم إن شاء الله تعالى نعم إن شاء الله من الشيطان الرجيم وَإِذ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَتَارَتْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْنِ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن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 قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحجكم به ليحجكم به عند ربكم أ فلا تعقّلوا أ يعلم يَزْعُرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ أشتروه به ثمنا قليلا، فويل اللهم مما كتبت أيديهم وويل اللهم مما يكسبون، وقلوا لا تمسنا النار إلا أيام معدودة. قل تخذتم عند الله عهدا فلا يخلف الله عهده فلا يخلف الله عهده أَمْ تقول على الله ما لا تعلمون بلا من كسب سيئه وأحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون حسوك طيب الله أنفسك ورضي الله عنك وبارك فيك وتقبل منك نجتمع اينياكم شيخنا الفاضل بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. وصل إن شاء الله تبارك وتعالى قراءة. قال المصنف في قول الله تبارك وتعالى وإذا قتلتم نفسا فدارتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. قولوا تعالى وإذا قتلتم نفسا قلنا من قبل قال هنا هذه الآية مؤخرة في التلاوة أي مجيء موضع الآية مقدمة في المعنى وهذا من علم المقدم والمؤخر يعني أول القصة وإن قال موسى لقومه إن الله يمركم أن تذبحوا بقرة هي بي... هذه مقد... تلك مقدمة في التلاوة لكن مؤخرة في المعنى هنا ذكر السبب الأمر وإن قتلتم نفسا فدارت فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون قال هذه الآية مؤخرة, مؤخرة في التلاوة مقدمة في المعنى لأن السبب في الأمر بذبح البقرة قتل النفس فتقدير الكلام وإذا قتلتم نفسا فدارتم فيها فسألتم موسى فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال ومعنى قوله فدارتم اختلفتم قال ابن عباس ومجيد وقال الزجاج إذ بمعنى تدارأتم أي تدافعتم وألقى بعضكم على بعض يعني فلان يقول قتلا فلان قتلا وهكذا اختلاف يعني تقول درأت فلانا إذا دفعته وداريته إذا لا ينته ودريته إذا ختلته قال الله تعالى فقلنا فقلنا, فقلنا ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون تعالى فقلنا ضربوه ببعضها قال من قال أقام في طلبها أربعين سنة قال ضربوه ضربوا قبره أي قبر الميت فقلنا ضربوه ببعضها قال ضربوا قبره أي قبر الميت طيب ومن لم يقول ذلك قال ضربوا جسمه قبل دفنه من قال يعني أنهم ظلوا أربعين سنة يطلبونها هذا قال ضربوا قبرا هذا ميت وبعضهم قال لا ضربوا جسمها أي جسم الميت قبل دفنه وفي الذي ضرب به يعني من موضع البقرة ستة أقوى أحده أنه ضرب بالعظم الذي يلي الغضروف رواه عكريمة عن ابن عباس والثاني أنه ضرب بالفخذ روي عن ابن عباس أيضا وعكرمة ومجاهد وقتادة وذكر عكرمه ومجاهد أنه الفخذ الأيمن والثالث أنه البضعة التي بين الكتفين رواه السد الشيخ والرابع أنه الذنب رواه ليث عن مجاهد والخامس أنه عجب الذنب وهو يليبا يليبا يلي البدن نعم روية عن سعيد بن جبير والثالث أنه اللسان قاله الضحاك وفي الكلام اختصار تقدره من جهة التفسير فقلنا ضربوه ببعضها ليحيا فضربوه فحيا فقام فأخبر بقاتله وضح كأنه قال الله عز وجل كذلك, كذلك يحيي الله الموتى كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته طبعا هذا فيه ضرب الأمثال وحجة البعث أي نعم كل كذلك في القرآن هي تعليل كذلك أي إحياء إحياء الله لهذا الميت كمثل إحياء الموتى فهو تعرض بمن ينكر البعث من المشركين. قالوا يريكم آياته. قال وفي قاتله أربعة أقوال: أحدها بن أخيه رواه طير بن عباس. والثاني ابن عمه رواه صانع بن عباس. وهذان القولان يدلان على أن قاتله أكثر من واحد. والثالث ابن أخيه. كما تقدم معنا في القصة قيل اليرسة قيل اليرسة هو تزوج بنته. قال سدى عن إشياخه وعبيده. والرابع أخوه قال عبد الرحمن بن زيد. قوله تعالى كذلك يحيي الله الموتى في قولان أنه خطاب لقوم موسى عليهم السلام والثاني لمشرك قريش احتج عليهم إذا جحدوا البعث بما يوافق عليه آهل الكتاب يعني الكتاب عموهم يقر بالبعث إلا مكان من السامرة كما روى عن عمر خطاب رضي الله عنه أنه مكتب إليه أن قوم من السامرة نوع طائفة من اليهود ومقلة يعني ولهم توراة خاصة بهم عدد الأسفار نحوها وقراءة خاصة هؤلاء يقرؤون التوراة كشريعيا ويثبتون السبت ولا يؤمنون بالبعث فسئل عمر عن ذبائحهم فقالوا أهل كتاب يعني تؤكد ذبائحهم لأن الأصل الشريع موجود فبعض اليهود طبعا اليهود يعد كفار بلقاء الله تعالى على التحقيق عند المسلمين لكن عمومهم أو أكثرهم يقر أنه في بعث لكن على بعث دنيوي لنيل الحظ في الدنيا لا يؤمنون بالجنة والنار والثواب والعقاب كما نؤمن به نحن تفصيلا يعني بعث أجساد وحساب نحو ذلك ذلك سيأتي معنى أنهم قالوا أن تمسنا النار إلا أياما معدودة يعني تحلت قسم الأيام التي عبدنا فيها العجل وخلص وهذا من ظنهم الفاسد وغرورهم قال أبو عبيدة وآياته عجائبه قال الله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك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 والخشوع منه ذاب اللين والرحمة والخشوع منه والقاسي والعاسي الشديد الصلابة وفي المشار إليهم بها قولان أحدهما أنه جميع بني إسرائيل يعني بعد ما رأوا الآية والثاني القاتل قال ابن عباس قال الذين قتله بعد أن سمى قاتله والله ما قتلنا يعني لازالوا مصرين مكابرين وفي كذا ذلك أقوال أما قال الله عز وجل من بعد ذلك ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك مرجع الكاف الضمير هنا قال أحده أن إشارة إلى إحياء الموجة، أي من بعد أن أحيى الله الموجة، من بعد ما أراكم الله إحياء الموجة، فيكون الخطاب جميع بني إسرائيل والثاني إلى كلام القتيل فيكون الخطاب القاتل لكرهما المفسرون وقوله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار قال مجايد كل حجر ينفجر منه الماء وينشق عن ماء أو يترد من رأس جبل فمن خشية الله يعني بسبب خشية الله والله سبحانه وتعالى قال وفي المرسوع عن قتاد ابن دعان من طريق السعيد قول تبارك وتعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار إن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله شوف الحجارة كلها يعني في حجارة يتشق تتشقق يعني تنفجر منها الماء ومنها ما يهبط يعني ينحط من مكان إلى مكان هبوطا كما قالون يتردى ومنها ما ينشق فيخرج منه الماء ومنها ما يهبط من خشية الله هذا كله سبب خشية الله عز وجل سبحانه وتعالى قال وما الله بغافل عما تعمل طيب قال هنا ثم عذر الله الحجارة ولم يعذر شقي بني ابن آدم وضرب له مثلا ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فأي كالحجارة بعد قال أو أشد قسوة فهنا في الحجارة تفصيل استثناء قال وإن من الحجارة لما يتفجر من الأنهار وإن منه لما يشقق فيخرج من الماء وإن منه لما يهبط من خشية الله فقال قتاد هنا ثم عذر الحجارة ولم يعذر شقي ابن آدم الله على. لذلك ضرب الله لهم مثلا اخر لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ابن عباس يقول في مروابنا في التفسير يقول إن من الحجارة لما هو ألين من قلوب ابن آدم عما تدعون إليه من الحق يعني في قلوب لما تأتي بالحجر وتمس صلابته وقسوته وعساوته هذا الحجر اعلم أن في قلوب من آدم قلوبا أشد قصوة من هذا الحجر بل أشد قصوة من الجبل الراسخ في شموخه ربنا يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لا والجبل خاشعا متصدعا من خشية الله وهذا القلب إذا قرنته ليس كالجبل في الحجم أيما أكبر حجما الجبل أكبر يعني في الحجم قلب هذا مضغ صغيرا، لكنه القلب مع صغره يعي من العلوم ما يسع ما يسع الجبل وفوق الجبل، ولذلك السلف يقول الإيمان المؤمن يكون كالجبل، يكون فوق الجبل إلى ما شاء الله. فالقلب مع صغره حجمه في الخلقه إلا أنه ما يعي فيه من وعاء الإيمان وحقائق العرفان بالله سبحانه وتعالى فوق الجبل. لذلك إذا قسى كان أشد من الجبل ممكن جبل كما أخبر ربنا على التصديق بالخبر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لا رأيت أو وأخر قلب آخر وقلوب كثيرة تسمع القرآن فهي أشد من الجبل وشد من الحجار لذلك وذلك معنى كلام قد ولم يعذر شقي ابن آدم فقال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافن عما تعمل هذا وعيد هذا وعيد للقاسية قلوبهم إذا قال فويل للقاسية قلوبهم ويل هذه في كلام السلف كل ويل بمعنى النار صلى الله عليه وسلم ولذلك قسوه القلب جماعها جماع أمراضها أو فالقلب يقصو بالشرك أن ينافي للتوحيد فكل قلب مشرك أصل في القصوة لا يوجد في قلوب المشركين لين، لذكر الله ولا لأمر الله ولا خشوع ولا أي شيء من أشرك قلبه بالله يعني أشرب التعلق بغير الله على جهة الذل والتعبد أشرب قلبه تعطيل الصفات أشرب قلبه تطع ب بصول الإيمان فهذا قلب قاسي لو ترك الصلاة اللي هي من أركان الإسلام العمل أركان عمل جوارح، لو صار قل واقصى من الحجر والجبل. قل طيب والله نعرف واحد جالك صلاة ونعرف واحد يبكي وكذا هذا الكلام تبيه يعني الشيطان يلعب ابن آدم يعني العيب العيب مكائد من أن قد يزيل له البكاء في غير موضعه. مثل الحنافية يبكي كله حنافية يعني ليس قلب الدمعة ترجع إلى شيء في القلب إنما قد يكون لياً، ولذلك تجد بعض هؤلاء يعني حتى تكشف القصة في حاله تجد أنه لو يعني أودي في أمر يتعلق بنفسه يتعلق بعاطفته شعوره بأمور الدنيا تجد قلبه لي يبكي وعاطفه حتى لو تعلق ببنت وفراقته مثلا ولذلك الغالب اليوم على كله فسق وفجور. لكن الغناء المتاخر ما بعد كوكب الشر هذه ام كلثوم الغناء كله بكائيات على المحبوب والفراق والوله والغرام ويخربيك وعلى بيت ام كلثوم فهمت كله هكذا, كله هكذا الغناء كله هكذا الغناء كله حزن كله بكاء وإذا تجد بعض أو لو شغل أغنية من هذه الأغاني التي تتكلم عن الفراق والولع والوجع وظلم المحبوب وهجر المحبوب وكذا يعني الله مستعان حدفية دموع تفتح نفس الشخص لو في مجلس ذكر يتضايق لو يسمع لا يستطيع أن يصبر على آية يقرأها من القرى هذه علامة قسوة القلب أعظم سبب فيها قبل ما نأتي إلى أخرى هي الشرك الشرك أعظم ما يقصي القلب ويجعله جيموداً لا يكاد تنفذ إليه حقائق الإيمان إلا إذا شاء ربنا أن يرفع عنه القفل أن القلب يختم عليه كما يقول المجاهد هذه العقوبات. هذه العقوبات التي لا ينتبه لها كثير من الناس كثير من الناس يتأثر بالعقوبات الأبدان والله فلان عنده سرطان فلان عنده كذا فلان مسكته كورونا أو أمراض الأبدان فالتاكة هذه الناس السكر كذا الضغط لكن لا ينتبه لأمراض القلوب فكم من شخص سليم بدنه ومات قلبه وهذا عشد عليك لأن مرض البدن مع سلامة القلب لا يعذبك في الآخرة قد يكون إذا احتسبت أجرا وخيرا وكفارا للذنوب لكن مرض القلب هذا أصلا خفي يعني الإنسان ممكن يجمع معه الغفلة لذلك يختم على قلبه يطبع ويقفل هذه الأنواع العقوبات في القرآن الختم الطبع والقفل قفل يسي قلبه مقفول مهما حدثته لأن الأذن هذه هي الطريق المنفذ لإيصال الحقائق السمعية للقلب وذلك الجن ماذا قالوا لما جاء القرآن كفار نصار فلما حضروا قالوا أنصته وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي خبرته شجرة كما قال ابن مسعود هم وراء شجرة الجن والنبي كان يصلي وكان يقرا سوره الرحمن فجعلوا ينصتون واذاك ربنا يقول وأنه لما قام عبد الله يدعوه, يدعوه بالتوحيد والتذكير عبد الصلاة يقرأ القرآن يدعوه كادوا أي الجن يكونون عليه لبدا تلبدوا تجمعوا أنصتوا فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضيا ولوا الى قومهم منذري قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا هذا سمع الاجابه نوعان في سمع الأذن وهذا الذي تقوم به الحجة في بابه البلوغ وزيادة في تحقق العذاب ووقوعه هو سمع الأذن هذا السمع لا ينفع لكنه ربنا يسميه سماع الموتى كأنك تسمع ميت الميت يعني وجه الشبه هنا في أن الميت لا يجيب إذن قال ربنا إنما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله الموت يعني الكفار الموت يعني الكفار كفار هؤلاء شبهوا بالموت في عدم الاستجابة الميت قد يسمعه الله في الغيب قد يسمع قد يسمع التسليم الزائر كما جاء في الآثار لكنه لا يجيب فوجه الشباب من الكاثر في حال الإعراض والإدبار وبين الميت حين مفارقته الحياة أنك كلاهما لا يجيب فكأنك تسمع مي كأنك تكلم ميتا لذلك ربنا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فإنك لا تسمع الموتى أي الكفار هنا طيب هم يسمعون سمع الآذان لكنهم لا يستجيبون لانه في قفل في القلب هذا القفل هو بيد الله سبحانه وتعالى إن شاء رفعه رفع الغشاوة رفع الختم رفع الطبع رفع القفل عن قلبك نفعك وإذا شاء بعدله سبحانه ولا يظلم ربك احد أن يبقيه فمهما تليت عليه الآيات يبقى في إدباره وإعراضه ولذلك هذه المسألة هنا يجي باب القدر باب التسليم القدر سر الله بمعنى الجماعة تقول لك فلان عذور بالجهل فلان مسكين لو عرف الحق لا ما يدرك أبو طالب يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه ويعلم أنه على حق وما اتبعه يعني قصة أنه فلان لو سمع لا اهتدى هذه الكلام تسمعون جانب العاذرية أنه في واحد الحد هو حد المبلغين رسلا ونذر إن عليك إلا البلاغ أنك تبلغ توصل الحجة تسمع ذكر الله تعالى للمخالف أما بعد التسميع بعد البلاغ بعد انتهاء الخبر إليه هذه القضية ليست لي أو لك بل هذا الأمر بيد الله هو ينفعه أو لا ينفعه بسابق علمه فيه ولا ندخل بين الله وبين عباده فنقول لماذا هدى فلان أضل علان؟ عوذ بالله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لكن يقيننا أن من هداه الله وشرح صدره للإسلام هذا بفضل من الله ونعمه وأن من اضله الله عن حقائق الإسلام فهذا بعدل الله فيه ولا يظلم ربنا أحدا هنا انتهى ركائب القدر في التسليم وعدم الدخول بين الله وعباده اذا قلت هذا ترتاح. اما من يريد ان يدخل بين الله وعباده يفهم العقده يضل اما يصير قدري كالمعتزله والقدريه واما يصير جبري كالجهميه ومخاصم الله في أقداره شيطان رجيم ولذلك قال بعض السلف في هذا الباب يعني لكي يقطع الطريق قال القدر سر الله غيب قل الحمد لله لكن يقيني أن من هداه الله فبفضله ومن أضلله فبعدله ولا يظلم ربنا أحدا اذا قال الله تعالى إنك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين سبحانه وتعالى لذلك وظيفة أهل السنة أهل الحديث طائف ومنصوري بلغوا يعني ماذا اليوم جماعة يقول لك والله بودي ليش ولا الجهميه لم يهتدي يعني مثلا يذكرك الرازي والغزالي واذو الشلة الجهميه بعض الناس يشفق يدخلوا نوع من الـ من, الـ من الاشفاق ونوع من أنواع الحنية الفاسدة قبل كيف الرازي وكيف غزالي بعدين ماذا يقول قل هؤلاء, هؤلاء, هؤلاء لو سمعوا هؤلاء لو سمعوا الحق لاتبعوا بعض الناس يقول هذا الكلام قلت هذا لو سمع الحق لاتبعها ما يدرك ما يدرك أنه لم يسمع وما يدرك أنه لو سمع اتبع ثم هم لا يخالفون في حقائق وقف على السمع من جهة الدقيق الأقوال ولكن خالفوا في فطريات وقضايا يقينية ظاهرة بينة وهم يقرؤون القرآن لكن ولو القرآن والسنن والأخبار يسموهم خطاب, الخطاب خطاب الدليل الخطابي هذا ولو ضراء ظهور مؤقبل على الفلسفة عليه لا يهتدون يعني أصلاً هو سبب الاهتداء هداية بأسباب هي ملك لله تعالى وفضل ومنة منه ثم تكون بأسباب ونحن أهل السنة نؤمن أن الأسباب تأثيرا في وجود المسبب بإذن الله فمن أسباب الهداية الإقبال على الوحي أن تقبل على الحق أن تطلب الحق من أبوابه ما تقول أنا أريد الحق من أي تطلب من الفلسفة لا, ت... لا ينفعك لا تزيد إلا حيره ولا تزداد الا ضلالا ولا تزداد الا غيا والا وبالا والا انحرافا وكفرا لكن اذا طلبت الحق من الحق بصدق وفقك الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين هذا وعد الله اذا العبد بذل وصدق في طلب الحق وطلبه من مظانه التي شرعها ربنا الوحي المنزل وما يبينه من السنن والاثار المحققه على منهجه آل الحديث وفقه الله وعلمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليك عظيما لكن إذا طلبه من مضان فاسده ازداد ضلال وهذه كلها من أسباب الشقاء فلذلك هذا الحد أنت لا تدخل فيه خلي عندك تفويض عام فيه مع التسليم لحق ما هو أن الله من هداه فبفضله ومن أضله فبعدله ولا يظلم ربك أحد ولا تدخل بين الله وبين عباده لكن كأسباب حتى تفهم أن الشرك أول مرض وأعظم مرض يجعل القلب كله قاسي مرة واحدة ثم الثاني مما يقص القلب البدعة فأهل البدعة اختلجت صدورهم على السنة, وأهل السنة. فإذا ابتدع الرجل نزع الله حلاوة الحديث من قلبه كما قال السلف فالقلب قاسي ولذا تجد كل مبتدع لا يروي من الآثار ما يخالف بدعته ولا يطيق سماع الآثار التي تبطل بدعته البدعة ولو لم تكن مكفرة فهي سبب القلب انحراف بالشبهه هذا يقص القلب وكذلك الانحراف بالغفلة التي تنافي الذكر هذا أيضا سبب لقسوه القلب والانحراف بالشهوة المحرمة التي تنافي الطاعة التي تنافي الطاعة يعني كل إنسان إما عنده غفلة عن الذكر وضع الغفلة عن الذكر سبب لقصوة القلب يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى لأن من علامة النفاق هو ذكر الله قليلا لا يذكرون الله إلا قليلا ومن علامة الإيمان والذاكرين الله كثيرا والذاكرات مع الإخلاص والمتابعه فهناك غفلة تنافي الذكر هناك شهوة تنافي الأمر وتنافي الطاعة وتنافي الاستجابة ومن أسباب أيضا القصرة القلب أيضا في القرآن الهوى الهوى أيضا يصيب الإنسان بقصرة القلب الهوى هو أن يكون الإنسان يسميه اليوم الناس الرغبة في عصرنا وهي التي يوازيها الغرب بالعقل طب الغرب أكبر خدعة خدعوا بها الناس هي دين العقلانية يقول لك احنا نتكلم عن العقلانية هو العقل الغربي في الحقيقة هي الرغبة هي الشهوة هي الهوى يعني شوك تسمي الأشياء بمسميات يتفهم المنظومة الإلحادية التي يراد أن تفرض علينا الغرب لما يتكلم عن الحرية يقول لك الحرية حريتي هذا أنا أنا حر ما لك تضرب في الإبرالية مثلا الحرية بالمفهوم الغربي هي عندنا الشهوة هي الهوى الذي قال الله تعالى فيها رأيت من اتخذ إله وهواء حسن بصري لما فسرها قال لا يهوى شيئا إلا ركبه هذه الحرية عند الغرب يعني الحرية عند الغرب هي مقصودة لذاتها أما الحرية في الشرع شرع ليس لم يسميه حرية في سياق المقابلة بين الحر والعبد هذه مسألة أخرى لكن الشرع يسميه اختيار والاختيار لينا في الإكراه لمناط التكليف والأمر والنهي فإن المقرأ معذور والعاجز عن الواجب معذور واضح في الشرائع معذور صلي قائما فإلا متستطيع فصلي قائما فمن عجز عن القيام معذور فهي هذا الاختيار هذا الاختيار ليس مقصودا لذاته هذا الاختيار محل للأمر والنهي إذن المفهوم الحرية عند الغرب الذي هو مقصود لذاته هو في الحقيقة عندنا في الشرع هو الانفلات من ذلك الأمر والنهي والخطاب الخطاب وهو الرغبة أو الهوى هذا في الحقيقة وإذاك لما يقول لك أنت حر ما لم تضر شوف الكلمة كثير من الغربي الفلاسفة الغربيون لما طبعا وضعوا الليبرالية كحل لعلاج إشكالية أقليات قالوا الليبرالية هي حقيقتها الحرية أي أنت حر ما لم تضر هذه الكلام مشوره جدا طيب السؤال من يقرر من يقرر مقدار الضرر يعني كيف نميز الضرر هذا أضر أو لم يضر معنى يعني لو شخص مثلا هذا في سياق الحرية الغربية أراد أن يكون ذكر أراد أن يكون أنثى أو أنثى أرادت أن تكون ذكر ليس مو بالتحول الجنسي والممارسات المعروفة بعد ذلك هذه حرية أملا في الغرب حرية. قل هذا لم يضر شيء. أسمعك في الغرب كيف يفهم؟ قل لك هو لم يضر أحد بشيء. هو في نفسه يريد أن يكون أنثى. أنت إيش ضرك؟ وهي نفسها تريد أن تكون ذكر. أنت إيش ضرك؟ ما الذي يضره؟ بل الذي يضر المجتمع. هو ما كذا ينظرون للأمر. في الشرع عندنا. في الشرع عندنا أن هذا نقول هذا محرم. لماذا؟ لأن في الشرع الإنسان هو ملك لله خلقا وأمره وهذا الفرق أنا ما فيهش أنا حر الحرية يعني أنا أملك أمر نفسي لك في لا يوجد هذا المالك لك هو الله عز وجل خلقا من جهة الإيجاد وأمرا من جهة الإعداد فهو الذي أمرك ونهاك ألاله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين لذلك الحرية في الغرب لا تجتمع مع ما لا تجتمع مع الإسلام تتعارض مع أصل الدين في التلقي دفسي، القبول للتكليف أمران وندين. فلذلك ثم إذا رجعنا هل هذا كون الشخص يكون ذكر أم أنثى؟ هل له محيار أخلاقي مثلا هل له يعني مرجعية معينة؟ لا مرجعه الهوى. هو حاب يكون أقد. إذا الهوى هذا هو عندنا بالشرع هو الذي قد يكون إله لصاحبه، اللي هو قال في الله سبحانه وتعالى أَرَأَيْتَ من اتخذ إِلَاهَ وَوَهَ قال السلف لا كالحسن وغيره لا يهوى شيء إلا ركبه يريد كل أنثى يكون يريد كل رجل يكون يريد يفعل أي فعل يفعل يريد يريد يريد يريد, يريد. ولذلك فهوم العبودية يتنافى مع الحرية الغربية فإن العبودية أن تكون لله كما أراد الله شرعا يعني أمر ونير وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذا الإرادة الشرعية الرضا والمحبة العبودية هي أن تكون لله كما أراد الله والحرية عند الغرب هي الطاغوت في الحقيقة قيمة طاعوتية أن تكون لنفسك كما تريد لنفسك مبدأ الإرادة يعني في التشريع هي الهوى أنا أريد أن أكون كذا هو يريد أن يكون أنثى يكون هو يريد تريد أن تكون ذكرا أن تكون هو يريد أن يفعل ما يريد أن يفعله في حدود ألا يأثر في أبدان الآخرين فلي هو كما يريد لكن هذه في الشرع أنا أتكلم لك الآن في الحالة الفردية في كل إنسان بعينه شوف العلاج الشرعي أو المعنى الشرعي هذا في الشرع كفر بالعبودية من يقول أنا حر ما لم أدور هذا كفر بالعبودية أنا أفعل ما أريد وما أشاء ولا ما أحد دخل فيه بشيء وأنا أفعل ما أريد وأنا حر فيما أفعل حر في تصرفاتي في رغباتي في اختياراتي في بطيخي هذا كله ضد العبوديه أنت كأنك تقول أنا لا أريد أن أكون عبدا لله أو أن أكون عبدا لله كما أراد الله. ركز. ممكن يقول لك أنا أريد أن أكون عبدا لله كما أريد من جهة نفسي. يعني الباب الذي يعجبني أفعله الباب الذي يعجبني لا أفعله. لكن العبودية أن تكون عبدا لله كما أراد الله سبحانه وتعالى. وذلك من الأخطاء في مناقشة اليوم بعض الناس يعني مثلا تجد بعض الناس يتكلم في مسألة المرأة مثلا ترى النسوية نفس الباب النسوية هي المرأة ترى نفسها حقا أو استحقا في هذا الأمر يعني هي من حقها هذا الأمر هو في الحقيقة رغبة يعني. ليس أمر مبني على مرجعية المرأة لا حقوق في الشرع سواء كانت زوجة أو لم تكن لها حقوق لكن الحقوق تعينها المرجعية في السياق الغربي النسوي أو النسوي هذا اللي هو تمحور حول الأنثى هذا السياق يرى أن المرجعية في, في, في تحديد حقوق المرأة هي المرأة نفسها هي نفسها ماذا تريدين؟ انا أريد أن أفعل كذا خلاص كل من حق أنا أريد أن الرجال أنا أريد أن أكون رجل أنا أريد أن يكون تساوي بينه وبين الرجل في كل شيء إذا هو يبني المرجعية حقوق المرأة على رغبة المرأة هذا ينقض العبودية إذا حقوق المرأة أكبر صور اللي تكلمت عنها في القرآن هي صورة النساء ماذا فتتحها ربنا يا أيها الناس اسمع الكلام كلام رب العالمين تقوا ربكم الذي خلقكم من نفسك تذكير بالخلق يعني كونك خلقكم خلاص يكفي لك خالق يعني لك آمر أحفظها عكرة ما دمت مخلوق إذن أنت لك رب يأمرك يوم تنفرط عقد العبودية ويقول ليس لي آمر لا فرق بينه وبين من أنكر الخالق سواء لذلك بعض الناس قد تجدوا لا يلحد في الخالقية يقول لك نعم خلقنا الله حتى بعض النساء مثل النسويات يقول لك نعم ربنا خلقنا لكن أين يلحدون في الأمر ولا فرق بين الامر يعني هي تقر بالنشأة الأولى لكن لا تقر أن المنشئ لها الموجد لها هو الذي يكون وحيه مرجعا في تحديد حقوقها وإنما حقوقها تتحدد وفق رغباتها هي ماذا تريدين وإذاك بعض النساء حتى في الأحكام الشرعية وبعض المفتين خاصة من غلاة الحركيين والإخوان لما يتعاملوا مع حقوق المرأة تحت الضغط الغربي يتعاملوا برغبات النساء ماذا يريد النساء ماذا يريد الناس هؤلاء يعني ماذا يريدون يعني كأنهم يعطون فتاوى هي امتيازات للمرأة وليس خطاب تكليف وإذاك مثلا إذا تكلموا عن قرار المرأة في البيت وعدم الخروج تجد متكلموا باستحياء كأن الأمر فيه يعني يعني مضايق للمرأة أو سامحيناء لا هي ماذا هي أولا أولا يا آمة الرحمن انت ماذا أنا مخلوقة لله الذي خلقك قال وقرن في بيوتكن هذا الخالق إذا أقررت بالخالق والامر تسلمين الحكم أنا أتكلم عن تسليم الحكم وقرن في بيوتكن هذا الأصل ما استثني له دليله وشرطه ولذلك لما أمره هذا في قرار البيوت لكن ذكر لهم الخروج في نفس الصورة في آخرة في صورة الحزاب لكن كيف يخرجون أنا أخرج كما أحب ألبس ماذا أحب أضع الميكب أضع المكياج أضع يخرب بيتي مثلا بعض الناس يقول أضع ما أشاء ألا أدخلوا فيه أزاحم الرجال أجلس معهم أنا الحق الكامل في تصرفاتي وفي أموري هذه الكلمة لي الحق الكامل ولي أنت ما عندك ولا حق كمرجئية نفسك يكون الهوى إذا عندك حق في الشرع تسلمين لكل الشرع دخلوا في السن كافة كما تأخذين من الشرع أبواما تأخذين البابا كلها طاعه الزوج القرار في البيت عفوا طاعه الزوج الاستجابة للزوج أنك دونه في المرتبة هو قوام عليك مسؤول عنك وهذه حقوق هذه حقوق أخذتها بحق الإسلام واستحللت فروجهن بكلمة الله ولذلك ربنا قال إذا خرجت المرأة هذا الأمر يا أيها النبي كل ازواجك أمر هذا خطاب تكليف أمر إلزام قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهن من جلاب بهم ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين هل يستجيب هؤلاء ولا بعدين تصير المرأة كما ناقشتنا في وقرنا في كنا ناقشنا في الحجاب وشروط المجمع عليها ولذلك اليوم نحن لا نتكلم إلا يعني لما نتكلم يعطوك مصطلحات أنت لو أخذت المعنى ودورته وقلبته في حقيقة القرآن ستفهم أن أول المعنى ومبدأ المعنى كله رغبة أهواء يتحاكم إليها وهذه التي قال فيها ربنا تعالى وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين فإذا أردت أن يقيك الله عز وجل ومن حولك من أهل بيتك نجالا ونساء شر هذه المبادئ العلمانية والليبرالية والنسوية فلا بد من تعظيم أمر الله ورسوله في البيت. لا بد تعلم التسليم. وأن كنا خلقتهم وأنكم خلقتم عبيدا لله. فلا تخلعوا ربقة العبودية لله وحده. فتكونوا عبيدا لانفسكم أو عبيدا لقيم غربية تضخ علينا وتفرد علينا. لذلك الغرب هو يرى أنه هو المعيار في كل قيمة حسنة. وهذا باطل. حتى كلمة يعني أنت هذا موضوع طويل عندما تشوف في سياق كلامنا في آيات أخرى لكن أحببت أن أقول لك مسألة قسوة القلب لذلك تجد هؤلاء من أبعد الناس عن, عن اللين في القلب لأنه أحاط بهم الشرك والبدع والشهوات الغفل عن ذكر الله والأهواء الفاسدة والشهوة المنافية لاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى قال المصنف أفتط... قال الله تعالى فتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ومن بعد ما عقلوه وهم يعلمون او لو تعالى اف تطمعون ان لكم قال في المخاطبين بهذه الايه اقوال أحد انه النبي صلى الله عليه وسلم خاص قال ابن عباس ومقاتل والثاني انهم مؤمنون تقديره أفتطمعون أن, أفتطمعون أن تصدقوا نبيكم قال أبو العالي وقتل وفي سماعهم لكلام الله قولان أحدهم أنهم قرأوا التوراة فحرفوها هذا قول مجاد والسدي في آخرين فيكون سماعهم لكلام الله بتبليغ نبيهم وتحريفهم تغييرا ما فيها والثاني أنهم التسعون رجلا الذين اختارهم موسى عليه السلام فسمعوا كلام الله كفاحا عند الجبل فلما جاءوا إلى قومهم قالوا قال لنا كذا وكذا وقال في الآخر قوله إن لم تستطيعوا ترك ما أنهاكم عنه ففعلوا ما تستطيعون هذا قول مقاتل قلت هو في الموسوعة هو قول ابن عباس والربيع بن أنس وابن سحق طبعا هنا في قول الله تبارك وتعالى فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله بعض المفسرين قالوا يسمعون كلام الله يعني المراد بذلك المراد بذلك المراد بذلك الذين اختارهم موسى عليه السلام المراد بذلك الذين اختارهم موسى عليه الصلاه والسلام فسمعوا كلام الله كفاحا عند الجبل يعني مباشره مع موسى فسمعوا ثم حرفوا فلما جاءوا لقوم قالوا كذا وكذا وكذا يعني حرفوا المعنى ودلاله المعنى واضح بعضهم قال أنهم سمعوا كلام الله مباشرة ثم حرفوه هذا القول الثاني ونسب المقاتل لكن في الحقيقة قاله ابن عباس وربيب بن أنس وابن إسحق أنه ناس سمعت كلام الله تعالى يعني الذين اختاروا موسى والقول الأول أن قرأوا التوراة فحرفوها يعني يكون سماعهم لكلام الله وسماع للتوراة طيب يعني كل بني إسرائيل يعني إيش هو الفرق قال القول الثاني يكون جماعة خاصة سمعوا كلام الله مباشرة لموسى لما كان يخاطب الله موسى سبحانه ويكلمه بالأمر بنى التوراة سمعوها سمعوا الأوامر مباشرة من موسى من الله سبحانه وتعالى لما كلم موسى والثاني القول الثاني أنه لما جاء موسى بالتوراة وسمعوها من موسى يعني مو بلغ لهم سمعوا التوراة نعم حرفوها طبعا بالجريد الطبري مال إلى القول الثاني هنا المصنف وقال أن المراد كيف تطمعون يعني كلام الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم وصحابه في زمانهم عليهم رضوان الله يقول لا كيف تطمعون فتطمعون يعني كيف تطمعون في إيمان هؤلاء اليهود وقد كان فريق منهم يعني السسعون أو السبعون الذين اختارهم موسى يسمعون كلام الله ثم يحرفونه يعني هم حرفوا كلام الله وسمعوه كفاعا فكيف لا يحرفونه وهم قد سمعوه من المبلغين سمعوا كلام الله من المبلغين يعني هذا ما لي ابن جرير رجعه في تفسيره على القولين أنه حدث ماذا تحريف لكلام الله تبارك وتعالى قال ثم يحرفون ومن بعد ما عقلوه قال ومعنى عقلوه سمعوه ووعوه وفي قوله تعالى وهم يعلمون قولا أحدهما وهم يعلمون أنه حرفوا والثاني هم يعلمون عقابه تحريفه طبعا التحريف الحاصل هذا موضوع طويل يعني بالنسبة للتوراة الخاصة التوراة الناس الذين تكلموا في الفراق والأديان ونحو ذلك بعضهم يقول التحريف كان كاملا لكل التوراة قلت بعضهم قال التحريف كان لكل النسخ الموجودة أو كل التوراة الموجودة حرفت بعد الخراب بيت المقدس و أو بعد عزير عليه صلوات الله وسلامه، هو الذي حفظ لهم التوراة بعد خراب بيت المقدس وبعضهم قال لا هو كان إلى زمن نبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الآيات لم تحرف فرعرفوا بعض وتركوا بعض فكان يكون تحريفا شاملا إيه نعم وبعضهم قال وهذا في أشاذة حقيقة من المتكلمين زعم أن التحريف لم يكن موجودا أصلا حتى إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم والبخاري انه كلمه في التفسير التفسير يقول لا يستطيع أحد ان يزيل لفظ الكتاب لأي من مكانه إذن الصحيح والله أعلم والذي دلت الأخبار أن التحريف كما أخبر ربنا وقع حصل وأنه طال نسخا كثيرة يعني حتى نفهم نحن التي على موسى عليه والسلام عند جبل في جبل الطول وكتب الله عز وجله في الألواح وجاء بها إلى قومي بعدما تكسرت رفع منها ما رفع وبقي منها ما بقي فيها الحلال وفيها الحرام وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فيها الحلال وفيها الحرام والقدر الذي بقي هذه التوراة أضاعها بني إسرائيل في خراب بيت المقدس أضعوها ثم حفظها لهم عزير عليه صلوات الله وسلام وذلك في في مصنف ابن بشيبة في من حديث إمران بن حذير عن نبي مجلز لما سأل ابن عباس عبد الله بن سلام عن ثلاث آيات ومنها عزير فقال أما عزير عليه السلام فإن بيت المقدس كان قد خليب وأحرقت فيه التوراة فكان عزير يذهب إلى الجبال نحو ذلك واشرب من عين حكى قصة الشايد في الأخير قال فأحيى لهم التوراة حفظها لهم وأحيى لهم العلم فهذا نبأ عزير يعني فعزير عليه الصلاة والسلام حفظ لهم التوراة بعد وفاة عزير وتفرق من إسرائيل في الأرض ما تفرقوا ضاعت كثير نسخ وطالها التحريف بقيت بعض النسخ أو بعض الآيات أو بعض الأشياء محفوظة لم تبدل هذا الظاهر لدلة عليه النصوص ومنها قصة حادثه الرجم فإنه لما قرأ الرجل الآية آية الرجم وضع يده على الآية منزله، فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك فإذا هي آية الرجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيى أمرك إذ أماتوه لأنهم كانوا بدلوا صيغة العقوبة الزاني, الزاني وقالوا عقوبته عندنا التي فرضها الله علينا هي تحميم والتشويه. إيه نعم افتر افترع الله كذبينا. فهذا كان موجود. وفي القرآن يقول وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. شوف يعني فيها حكم الله اذا لم يطلع التحريف فيها حكم الله. يعني في بعض الأحكام محفوظة. نعم. لا. لكن لابد أن نعلم مسألة. وقصة التحريف هذه قصة طويلة جدا ومشكلة على كثير حتى من كتب الفرق والأديان. أعاني ديان اليهود والمصاراة وأولاقس يعني أنه أنه بعض الآيات أو بعض النسخ أو بعض المواضع بقية مفعولتها إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام موجود عند بعض الناس وكثير فيه كذب وصاغوه كذبا يعني نقدر نقول الحالة الغالبة هي وجود كثير من النسخ الكذب. كما أخبر ربنا لذلك القرآن ذكر الجميع الحالات ذكر الحالة الأولى وهي وجود تورات بين ظهورهم تورات موجودة كعب الأحبار على سبيل المثال كان عنده مصوص من التورات صحيحة يعني يصدق بها ما في القرآن لكن هو يقول تورات لذلك لما أراد أن يقرأها كما في النوطة قال له عمر رضي الله عنه إن كنت تعلم يقول له عمر الخطاب رضي الله عنه إن كنت تعلم أن هذه التوراة التي أنزله الله على موسى يوم الطور فقرأ أنا الليل وأنا النهر وإلا لا فلا فجعل كعب يراجعه فلم يزد عمر على ذلك ثبت أن كعبا أو ورد أن كعبا كما في تاريخ دمشق رمى التوراة فيه في البحر يعني رماها في البحر في آخر حياته وسبب إسلامه لما سألو العباس الحبس عبد المطلب سأل كعب الأحبار قال له ما منعك أن تسلم على العهد النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجد يعني ويريد أن يقول له أنت كنت تعرف صفته وكذا ولم تسلم في أهل أبي بكر حتى جاء زمن عمر رضي الله عنه كعب الأحبار فقال كعب الأحبار كما في طبقة من سعد القصة موجودة فقال أن كان لي والد أبوه كان عالما بالتوراة وكان من يهود اليمن فكتب له كتابا واحدا من التوراة جزءا ودفعه له وقال اعمل بهذا وبقية الأجزاء قال لا تقرأ فيها وأخذ عليه العاد الوالد على الولد أنه لا يفتح تلك الكتب ولا يعني ينظر فيها يقول كاب الأحبار فلما توفي والده ونظر فإذا الإسلام يظهر فقال لعل أبي غيب عني علما لم أكن أعرفه فماذا صنع ذهب إلى ذلك الختم فضه وقرأ فإذا فيه صفة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة أمته كما هم موجودون في أرض الواقع سبحان الله قال فجئت مسلما فالمقصود أن بعض كان عنده بعض الآيات وكذا لكن نحن نقول حتى موقفنا التحريف ثابت وصدق بي أن محرفوا كلمة الله عن مواضعه وأنه وجود بعض الآيات أو بعض النسخ أو بعض الصور أو بعض المواطن التي لم يطلها التحريف لا ينفي أصل التحريف ومن هنا الشق الثاني هذا اللي هو من ظن هل حرف لم يحرف هل هو حقا من التوراة ولا هو كلام حق لكنه ليس لأن التوراة هي كلام الله واليهود مزجوا واضح يوجد صوت أجمع ترجعون إن شاء الله التسديل أنا كنت أفصل في قصة التوراة ترجعون وان شاء الله لما يأتي مواطن أخرى نفصل أكثر، لكن فقط الخلاصة أن التحريف منه ما هو كتابة كتب أضافتها لله عز وجل هذا نوع من التحريف والنوع الثاني من التحريف هو تبديل المعاني إضافة معاني يعني يقرؤون صور ويقولوا معناها كذا ومعناها كذا ومعناها كذا ومرات تلك المعاني تضاف كأنها آيات يعني نعطيكم مثال نعطيكم مثال مثلا نسمّي مثال أذكرها أبو العالية صيفة النبي عليه والسلام. حرفوا كل ما يتعلق بصفات النبي وأمتي كثير من نصف التوراة حرفت في هذا الباب طبعا التوراة التي موجودة اليوم سمى توراة السامرية والعبرانية واليونانية بالترجمة اليونانية ثلاث أنواع هذه هذه ليس هناك خلاف بين علماء النقد عند الغرب الاستشريقين أو يهود كما عند المسلمين المنتسبين. لا يوجد خلاف في في الغالب على أن التوراة نالها التعاريف. هذه الصورة ليش؟ لأنه لا يوجد هناك نسخة أصلية نرجع إليها. ما فيها سنة؟ ما لها سريق. ثم في دلائل كثيرة تدل على التعاريف. مجرد تقرأ أن هذه التوراة تحكي على قصص بعد وفاة موسى. كيف في موسى؟ يعني كيف تكون توراة سمعها الله؟ سمع موسى من الله؟ وطبعا في التوراة موجود هذا. قال كلم الله موسى مباشرة في معنى الكلام يعني في قصة موسى كما يكلم الرجل صاحبه هذه موجودة في التوراة المعنى المشافهة صحيح نقول به وكلموا الله موسى تكريما هذا الحق في القدر المشافه فهم كيف تكون وبعدين يحقوا قصص الممليك وما حصل فهي أشبه بسر تاريخ وفيها تناقض يعني في عمر الأنبياء بين آدم ونوح بين عمر نوح عمر آدم كم بقي موسى كم كذا كلها فيها تضاروا يعني مرات يضع لك رقم وفي سفر آخر تجد رقم مما تتأكد أن هذه الصيغة بأيدي أناس وأناس تعاقبوا بكثير يعني يعني سوا أحد إلى الثنين إلى فلذلك ما تستطيع أنك تجزم أن هذا هو الذي أنزله الله تبارك في بعض المواطن تجزم أنها تعريف كوصف الله بالنقص ومصارعة يعقوب لله عز وجل طبعا هذه القصرة فيها تحريف لأنه ثابت في الآثار أن يعقوب طلب من ملك أن يسميه إسرائيل هذا جاء مش ثابت رؤية في الآثار رؤية في الآثار أن يعقوب طلب من ملك أن يسميه فذكر في بعض الأخبار أنه صارعه لكن لو صحت حتى تعمل مثل فق ملك الموت لما فقأ موسى عينه تجي من هذا الباب شو يا لا احتمال أما الموجود في التوراة المزعومة أن يقولك موسى يعقوب صار عرب عهود بالله أقول الله يبكي حزنا على كذا فهذا كلام كله يعني تجي أنه ماذا أنه ليس من عند الله كفر لا يختلف فيه هذا يضاف على أنه كلام الله جل وعلا كذلك طعن في الأنبياء طعن في المرسلين هذا كله من من جملة الكفر الذي أضافوا إلى الله سبحانه وتعالى وإن منهم الفريق يلون ألسنتهم الكتابي لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فهذه نقطة. فقصدي ماذا؟ أن التحريف كان بكتابة كتب إضافة إلى القرآن في نقد التحريف هذه نقطة من جملة. القرآن لما نقضت بين تحريفهم. سلك مسالك ربنا سبحانه وتعالى. في بيان تحريف التوراة في القرآن من تلك المسالك التنصيص على التحريف أنه حرفوا مثل هذه الآية يحرفون الكلمة عن مواضعي ومن تلك المسالك الله يكرمك هو ذكر الحقيقة التي تناقض ما صاغوه بأيديهم يعني مثلا في التوراة في سفر الأول اللي هو يتكلم على خلق العالم يقولوا خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام ثم في اليوم السابع استراح وتنفس هذه أحد الترجمات القرآن قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام هذا القدر موافق التوراه ثم ماذا قال ربنا وما مسنا من لغوب يعني ثم استراح وتنفس هذا كفر هذا كفر صهور ربنا قالوا وما مسنا من لغوب هذا كذب كذلك ما زادوا في قصة يوسف وقصة لوط وقصة نوح قصص الأنبياء يحكوا القصة بعدين يزيدون يحكوا قصة ماذا السامري ويزيدون يحكوا قصة حتى تضارفهم في متى خرجوا من مصر وكيف خرجوا واستدلال فرعون لهم هذه كلها يحكوها القرآن يأتي بالقصص والنبأ الحق نحن نقص عليك قصصهم بالحق, قصصهم بالحق كذلك ربنا قل لقد كان في قصص عبرة فاقصص القصص نحن نقص عليك أحسن القصص نعم. فهذا القصص القرآني في ذكر بعض ما جاء في التوراه من محرفهم حرفوهم تستبين أن هذه زدوها من عند أنفسهم هذه لهم غايات لهم آراب أو مآرب فيما فعلوا فالتعريف ثابت جاء في الآثار وأختم بهذه جاء في بعض الآثار أن التوراه التي أنزلها الله تبارك وتعالى على موسى سيخرجها المهدي هذا قاله مطر والرق وروي عن كعب الاحبار أن المهدي من أسباب تسميته المهدي أنه يهدا إلى التورات يخرجها غضة ويحاجج بها اليهود ويخرج إنجيل غضا ويحاجج به النصارى حتى قال كعب الأحبار أنه يستم كذا وكذا ألفا من اليهود الله تعالى أعلم سبحانه وبحمده بالحال الشاهد المقصود نتمثل مجلس آخر يسر الله وعال والله أسألني جعل ما قلته وما سمعتموه في ميزاني حسناتنا انه ولي ذلك والقدر عليه الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.